أمتخذ من ما يخلق بناته وأصفى كون بالبنين. أمتخذ من ما يخلق بناته وأصفى كون بالبنين. وإلى بشر أحدهم بما ضرب للرحمن متلا الظل وجهه مسوده وهو كظيم. أو من ينشئ في الحيلة وهو في الخصام غير مبين.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 الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسولهم مبين ولما جاء هم الحق قالوا هذا سحر وإنما به كافرون وقالوا لولانزل هذا القرآن على رجل من القريةين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا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 وَمَهِيَ يَعْشُو عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيَّ غَلَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِيمٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَنْشِرِ قَيْنِ فَبِأَسَرٍ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 فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا تقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب بن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلِهَتُنَا خيرٌ أَمْهُ ما بَرَبُوهُ لَك إلَّا جَدَلَنَّ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِيمٌ إن هو إلَّا عبدٌ أن عَلَّنا عليه وَجَعَلْنَاهُ مَثَلَ الْبَنِي إسْرَائِيلَ وَلَوْ نَشَأْ لَجَعَلْنَاهُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُوهُنَّ وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة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 أَمَأْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ أَم يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ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 السلام، فسوف يعلمون.